الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وق و وكتاب مسطور وكتاب مسطور يرقمنشور والبيت المعمور والبيت المعمور وَسَخُ فِي المَرْفُوعِ وَسَخُ فِي المَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوعِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَهُ مِنْ دَافِعٍ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ تَمُ السَّمَاءُ مِرَا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ في وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ في خوض يَوْمَ يُدَاعُونَ إلى نَارِ جَهَنَّمَ مَنْ دَعَا يَوْمَ يُدَاعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مَنْ دَعَا هَٰذِهَ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ هذه لا تبصرون أفسحر هذا ان انكم لا تبصرون اسلموا فاصبروا او لا تصبروا سواء لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين بما اتهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قولوا واشربوا من ان بما كنتم تعملون قولوا واشربوا هنيئا وَب تُم تَعمللود مُتكينَعَ صُُول مَّصفوفَ وَتكين على صُورٍ مصفوفَ وَزَجناهُم بحور النَّين وَزَوجنهُ بحورَّين والذينَ آممَنُوا وَتَّبعَعَتهُم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لِمَا كَسَبَ رَهِين كل امرئ بما كسب رهين وامدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وامدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لهم فيها ولا يَجْنِزُهُ لَفِيَا كَأْسًا لا لَهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْفِي وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 117. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 118. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا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 اذكر فما انت بنمت ربك بكاهن ولا مجنون اذكر فما انت بنمت ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون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 يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إن كانوا أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ املهم سلّم يستمعون فيه املهم سلّم يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين فليأت مستمع بسلطان مبين املهم البنات ولكم البنون أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَيُّهُمْ مَغْرَمٌ مُثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا, أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون الذين كفروا المكيدون ام لهم اله غير الله ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ وَإِذَا يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حتى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 لا يندم اصبر لحكم ربك فانك باعيننا اصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبارا النجوم ومن الليل فسبح